عبد العزيز ونبضة والسعدي يا من أضاءت النور في بلدي عبد العزيز ونبضة والسعدي يا من أضاءت النور في بلدي مذغبت غاب النور مرتدياً ثوب الظلام بحلكة الشددي عبد العزيز ونقضة السعدي يا من أضعت النور في بلدي مذغبت غاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشددي والشوق يجرح في الحشا لمن والحزن سكين على خلدي فأujaهد الدماء في عيني، لكن يفوت الشوق في كبدي. قد جئت مثل الغيث من هميران، تروي مشاعرنا بلا عددين. تروي مشاعرنا بلا من بعد أعوام الحنين بنا. لتبث روح السعد في الجسد وأنا نسيبة فرحتي وسعاد من السماء كأنها بيدي حبد العزيز ونبطة السعدي يا من أضعت النور في بلدي مذغبت غاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشددي وأتيت في شهر الربيع لنا وربيع عمري إذ أتى سندي في يوم إثنين الهناء دنا حلم التلاقي وانتهى كبدي فالحمد لله الذي أعطى جودا ولم الشمل بالولدي والأنسب الأفراح ظل لنا حب بفاض للواحد الصمد والله أسأل أن تظل هنا وبقربنا تبقى إلى الأبد وبقربنا تبقى إلى الأبد وبقربنا تبقى إلى الأبد عبد العزيز والنبطة والسعدي يا من أضاءت النور في بلدي مذهب تغاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشديد عبد العزيز والنبطة والسعدي, والسعدي يا من أضاءت النور من في, في بلدي مذهب تغاب النور مرتديا, مرتديا, مرتديا فقط پاداشیده هستی